بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَس ﴿1﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿2﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿3﴾ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿4﴾ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ لَؤَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْلَاقِهِمْ عِوَجًا فَهِيَ إِلَى الْأَلْقَانِ فَهُمْ مَقْمُوحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فأرشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغير بَشِرهُ بماتِاتِ وَأَجرٍ كَرم إِا نَحنُ نُحين مَوْتَ وَنَفُْبُ مَا قَدَّمُ وَآثَارَهُ وَقُل غَ شيءَ حطَنهُ فيم مِ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 فانغيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولهم سنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ا ذكرتم بل انتم قوم مسرفون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 إِلَى دُخُنِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا وَفَرَنِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلنا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ دَافِعٍ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنْتُ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 وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ عَّندَنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن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 إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا أُتيَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ فَكَمْ مِنَ اللَّهِ قَالَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ لَمَّا سَاءَ هَذَا الوعد إن كنتم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 يَسْلُوهَا الْيَوْمَ دِنَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ شَاءُ أَلْقَمْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ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 هُوَ الشِّعْرُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَوًا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا فَآتَيْنَا لَهُمْ عَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَا لَا يَفْنَى أَفَلَا يَشْكُرُونَ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 لاَ إِلَهَ مِن نَّطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ قَصِيمٌ مُّبِينٌ وَأَرْسَلَ بَلَلاً فَسِيحًا فَكَانَ نَبَاتًا فَآزَرَهُ هُوَ وَسَقَاهُ وَتَنَوَّعَ أَلْوَانُهُ وَمِنَ السَّمَاءِ يُغْشِي فَيُنَزِّلُ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليك الذي خَلَقَ السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما